بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترى الإمام وفقه الله هذه السورة العظيم السورة المطففين فيها قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كم نحن بحاجة إلى أن نتعمل هذه الآية يوم يقوم الناس ولذلك سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم القيامة يوم يقوم الناس كل الناس يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس رب العالمين هذا اليوم سماه الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا اليوم يوم القيامة يوم الحاقة يوم الصاخة يوم الواقعة يوم ماذا الطامة يوم الحسرة سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة لأنه يوم عظيم فحين تقرأ الآية القلب ويسمع قول الله عز وجل يوم عظيم أن أظن أن هذا من أعظم الزواجر ومن أعظم ما يردع المسلم ومن أعظم ما يذكره بالله عز وجل وكم ذكر الله عزوجل في كتابه العظيم من سور باسم هذا اليوم يوم الواقع سورة كاملة الحقيقة ماذا ها القارئ التغاب ولذا قال الله في آخر السورة ماذا وفي ذلك فليتنافس المتنافس وقال عزوجل في السورة الأخرى لمثل هذا فليعمل العاملون فالموفق السعيد من استحضر هذا المعنى فإن من عظم يعني مما يجعل الإنسان بإذن الله يثبت على هذا الطريق استحضار ذلك اليوم استحضار عظمة ذلك اليوم وعظمة ما يكون فيه سأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم طيب نكمل قال رحمه الله وان عبد العزيز بن رفيع قال سألت فقلت أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال قال فأين صلى العصر يوم النفر يوم الانصراف يوم نفر صلى الله عليه وسلم ماذا من مكة قال بالأفطح ثم قال فعل كما يفعل امراؤك متفق عليه وأخرجه البخاري في باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من ميناء في هذا الحديث ما ذكرنا من أنه يستحب للحاج أن يصلي يوم التروية اليوم الثامن أن يصلي الظهر بميناء قال فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح يعني اليوم الثالث عشر يسن أن لا يصلي في ميناء بل يسن ماذا أن ينصرف فإن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم ماذا الثالث عشر صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الثالث عشر بعدما زالت الشمس ثم خرج صلى الله عليه وسلم ماذا من منى صلى الله عليه وسلم ثم قال افعل كما يفعل أمرائك فيه ماذا حس الصحابة على اجتماع الكلمة وحرصهم على ماذا على عدم الاختلاف وموافقة الأمراء لأن موافقتهم في حفظ حفظ ماذا لبيضة المسلمين ونبذ ماذا الاختلاف والتفرق والشقاق يعني كأن السائل يسأل عن فعل النبي وكانه يعلم أن بعض الأمراء في الحج كانوا يخالفون الفعل ومع ذلك قال افعل ما يفعل أمراءك لا تخالفهم ما لم يكن ماذا معصية. فليس في ذلك ليس في ذلك معصية، ففي الحديث إشارة إلى أهمية متابعتي وللأمر والاحتراز من مخالفة جماعة المسلمين، وهذا امر عظيم ومحكم من الدين، وهو ماذا؟ البعد عن الافتراق والنزاع والشقاق والحرص على لزوم كلمة المسلمين وجماعتهم. ثم ذكر حديث جابر وهو كذلك هنا ذكر القطعه الثالثة قال لما كان يوم التروي اليوم الثامن توجه إلى منا توجه يعني الحجاج فأهلوا بالحج أهلوا من من كانوا متمتعين لأن المفردين والقارنين هم مهلون بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها يعني بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى كل صلاة ماذا؟ في وقتها يقصر صلى الله عليه وسلم فيما يقصر فيه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فمكث في مينا قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة خيمة تضرب له بنمرة فسار صلى الله عليه وسلم ونمرة على الصحيح أنها ليست من عرفة كما سيأتي فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام لأن قريش كانت في جاهلية ماذا لا يخرجون عن خارج المزدلفه لا يخرجون عن المشعر الحرام ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج عن الحرام فما كانوا يقفون ماذا يقفون في عرفه وانما حدهم ان يقفوا عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فأجاز رسول الله يعني سار وجاوز مكانه حتى أتى عرفته فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس زالت في أول وقتها أمر بالقصوى ناقته التي حج عليها صلى الله عليه وسلم فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال يعني اختصر الإمام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس صلوات الله والسلام عليه في الحديث السنن أولا أن الركوب في تلك المواضع سنة وأنه أفضل من المشي فيسن أن يركب في عرفة ويركب في ميناء ويركب في المزدلف فهذا السنة في الطريق أن يركب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو مشى لا بس وقال بعض العلماء الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك يعني النزول وهي مكة وميناء ومزدلفه وعرفات والتردد بينها فالأصف التردد يكون راكبا لكن في النزول يكون ماذا ماشيا يسن أن يصلي بميناء هذه الصلوات الخمس فيصليها قصرا غير جمع ويسن له أن يبيت بمنا ليلة التاسع وقد ذكرنا أنه سنة بلا اختلاف كما ذكر ابن قدامة قال النووي رحمه الله هذا متفق عليه وأن السنة ألا يخرج من منى يوم التاسع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا طلعت الشمس وفيه كذلك استحباب النزول بنميرة إذا ذهبوا من منا لأن السنة ألا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وسنة للإمام إذا زالت الشمس أن يسير إلى بطن الوادي وهو ما يسمى في القديم مسجد إبراهيم ويسمى الآن مسجد ماذا؟ مسجد نميره وفيه استحباب أن يخطب الإمام في الحج يوم عرفه خطبة فيبين للناس ماذا؟ مناسكهم وأمور دينهم وفيه استحباب تاملوا معي أن تكون الخطبه قبل الصلاة لانه سياتي حديث بعد قليل أن الخطبه بعد الصلاة ماذا قال قال فنزل بها حتى إلى زاغت الشمس وخطب الناس ثم صلى صلى الله عليه وسلم واضح وفيه جواز الاستضلال للمحرم فانه قال فوجد ماذا قد ضربت فوجد القبة قد ضربت له بناميرا فيجوز للمحرم الاستضلال بقبة وغيرها ولا خلافه ولا خلاف فيه للنازل وإنما الخلاف في من؟ للسائر في على الدابة وأجازه الجمهور وذكرنا سابقا أن أحمد وكره أحمد ومالك الاستضلال بالمحمل مر معنا هذا جواز اتخاذ القباب وجوازها أن تكون من شعر ظاهر سياق الحديث ظاهر سياق الحديث وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره جيد قال حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت بنمره ظاهره ماذا أن نمرة من عرفة لاحظوا قال فاجاز رسول الله حتى أتى ماذا عرفة وجد القبة قد ضربت فكان ضربت إذا أين في عرفة جيد ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن نمرة من عرفة وهذا قول بعض الفقهاء من الشافعية وبعض أهل اللغة والذي ذهب إليه المحققين من أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة أن نمرة ليست من عرفة وهذا اختيار كثير من فقهاء. واختاره من المحققين النووي وابن تيميه وابن القيم انها ليست ماذا من عرفه ما ثمرت الخلاف انه لو وقف الى الغروب بنمره لم يصح ماذا لم يصح وقوفه ولم يصح حجه واضح نعم الحديث باب الذي في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على جمل احمر صلى الله عليه وسلم بعرفة قبل الصلاه كما عند النسائي نعم قال رحمه الله باب المسير من منا إلى عرفه والوقوف بها وأحكامها قال رحمه الله وأحكامها أو الأحكامها؟ نعم أحكامها؟ نعم يمكن يكون أحكامها ما مشكلة عندها. أحكامها لأنه هو أحكام وهو الصحيح أحكام, أحكام الوقوف نعم ويصح حكامها يعني عرفة لكن اولى احكام الوقوف ها؟ أي نعم قال رحمه الله باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه قال رحمه الله عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى اتى عرفه فنزل بنمره وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفه حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود قال وعن عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي. إني جئت من جبلي طي. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي قال رحمه الله وهو حجة في أن نهار عرفه كله وقت للوقوف قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن يعمر وعن عبد الرحمن بن أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه فسالوه فأمر منادي ينادي الحج عرفه من جاء ليلة جمع قبل طلوع فجر فقد أدرك أيامه فقد أدرك أيام من ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن رواه الخمسة قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم ومسلم وأبو داود والابن ماجه وأحمد أيضا نحوه نحوه وفيه وكل فجاج مكه مكة طريق ومنحر نعم، طيب باب المسير إلى منا من منا إلى عرفه والوقوف بها وأحكامه أحكام الوقوف. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين وجوب الوقوف بعرفه وأنه ركن وبيان بعض ماذا أحكام الوقوف. فذكر حديث محمد اولا عرفه. مشعر خارج حدود الحرم خارج حدود الحرم فهي واقعة في الحل سميت بذلك لارتفاعها قيل على ما حولها ويقال له عرفات كما جاء في ماذا في الكتاب العزيز وهي اسم لمكان الوقوف في الحج اسم لمكان الوقوف في الحج وهي بعد ماذا بعد المزدلفه وخارج وخارج حدود الحرام ذكر اول حديث محمد بن ابي بكر بن عوف قال سألت أنسا ونحن غاديان يعني غدومتها ما بين صلاة الصبح حتى ماذا حتى ماذا الظهر سألته ونحن غاديان من عمينا إلى عرفات عن التلبية قال كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لبيك اللهم لبيك فلا ينكر عليه ويكبر المكبر يقول الله أكبر الله أكبر فلا ينكر عليه وفي لفظ لا يعيب أحدنا على صاحبه وقد أخرجه البخاري في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منا إلى عرفه وفي لفظ البخاري كان يهله من المهل. فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه وفي رواية لا يعيب أحدنا على صاحبه وفي حديث ابن عمر عند مسلم غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر دل الحديث أنا مسائل أولها استحباب التوجه إلى عرفات ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس أي مبكرا ثانيها استحباب إكثار التلبية أثناء السير إلى, إلى عرفات ثالثها استحباب تكبيري مع التلبيه فانه يلبي ويكبر والحديث فيه رد على من فيه رد على من قال بقطع التلبيه صبح يوم ماذا عرف فان بعض الفقهاء قال تنقطع التلبيه مع فجر يوم عرفه وهذا الحديث رد عليه وفيه دليل على مساله اصوليه مهمه وهي احتجاج الصحابه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محتج ماذا بإقراره صلى الله عليه وسلم قالوا فلا ينكر عليه هنا. ثم ذكر حديث ابن عمر قال غدا رسول الله يعني سار غدوة رسول الله عليه وسلم من منا حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفه حتى أتى عرفة فنزل بنمرة كما ذكرنا نمرة اولا بفتح النون وكسر ماذا الميم جيد وهي جبال صغار جبال صغار قريب من الوادي هي منتهى حد الحرم منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية من الجهة الشرقية فعرفات عرفات من جهة الشرق وهي محاذية أو لأنصاب الحرم ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة وادي عرنة يفصل بين نمره وماذا؟ وبين عرفات فنمره كما ذكرنا أنها ليست, ماذا؟ ليست من عرفات نعم. قال غدا رسول الله من حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفه حتى أتى عرفة فنزل بنمره وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفه. كان ذلك حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا يعني في أول الوقت فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة رواه أحمد وابو دود وخرجه البيهقي وفيه محمد بن إسحاق صدوق تفرد به عن نافع لاحظوا ماذا قال حتى إذا كان عند صلاة الظهر راحة فجمع بين الظهر والعصر ثم ماذا ثم خطب الناس ماذا تلحظون أيه وفي حديث جابر فخطب الناس ثم صلى فخطب الناس ثم صلى هذا يقيد بما جاء في حديث ماذا في حديث جابر في رواية جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فكان خروج النبي من متى حتى لكن هنا حين صلى الصبح في صبيحة يومي عرف واضح والعمل على حديث من حديث جابر وإذا كضعف بعض العلماء هذا الحديث وعن عروة بن مضرس كذلك مما يدل عليه الحديث استحباب الغدو إلى عرفة ظاهر الحديث بعد أن يصلي الصفح لكن قلنا هذا مردود بحديث جابر وأنه يسن نزول بنمرة إلى زوال الشمس إلى تيسر أن ينزل بنمرة خارج ماذا خارج عرفة ثم يدخل عرفته مع الزوال وظاهر الحديث استحباب التهجير بالصلاة في أول وقتها فيستحب أن يصلي الظهر والعصر في أول ماذا في أول وقتها ماذا جمعا يصليها جمعا في أول وقتها وأنها قبل الخطبة ظهر الحديث وهو مخالف لما جاء في حديث جابر الذي مر معنا في الورب السابق قال عبد الحق وتقديم الخطبة هو المشهور الذي عمل به المسلمون والأئمة واضح؟ نعم وقيل لعل النبي, قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ثم صلى الله عليه وسلم كلم الناس في بعض أمر يأمرهم ويعظهم ويعلمهم فسمها بعضهم ماذا فسمها بعضهم خطبتان قال ابن حزم وبهذا يحسن الجمع فلا تعارض بين بين الأحادي وإلا إن لم يكن هذا الجمع فالحديث ماذا فيه وهم من ابن عمر بأنه ماذا إن قلنا بصحته فيه وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ماذا ثم خطب صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عروة بن مضرس عروة بن مضرس بن اوس بن حارثة الطائي له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعد في الكوفيين من أصحابه سكن الكوفة روى عنه شعبة كان من بيت الرئاس الرئاسة في قومه وكان مع خالد بن وريد حين بعثه أبو بكر في حرب المرتدين رضي الله عنه وارضاه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة أي صلاة فجر. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فائدة هذا أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ماذا يسميها للصولين أو أحسنت وستردي غير مؤثرة هذه أوصاف لا تؤثر في حكم واضح ما هي فائدة لكم لما قال هو يظنها ستؤثر قال أكللت راحلتي وأتعبت ماذا أتعبت نفسي مثل الراوي لما جاء قال يا رسول الله لكت نفسي وقعت في رمضان جيد وقعت في رمضان وصفة مؤثر جيد لكن لما جاء ماذا منتفش الرأس جيد ثائر الرأس هل مؤثر ليس مؤثر فهذا ليس مؤثر لكنه يريد ماذا أن يحكي للنبي واقعه صلى الله عليه وسلم فقال والله ما تركت من حبل في رواية جبل وردت جبل وردت الحبل والحبل هو الجبر الصغير إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني مزدلفه الفجر ووقف معنا حتى ندفع لاحظ ووقف معنا حتى ندفع هذه الأمرين كلها تدل على أهمية شيء في المزدلفة سنذكره وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا أي وقت فقد تم حجه وقال تم حجه وقضى تفثه أين سكه رواه الخمسة وصحة الترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح صحة ابن خزيم وخرجه الدارمي وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي والدارقطني والحاكم وصحة ابن حكبان والبيهقي وله طرق أخرى قال الإمام وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف من أين أخذها الإمام؟ بعرفة ليلا أو نهارا وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلله لهم اكثر من روايه وهذا المعتمد ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر بالفتح هكذا وهو اشهر واحيانا بعضهم يجعلها بالضم ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه فسألوه فامر مناديا انسالوا عن الحج فقال الحج عرفه من جاء ليلته جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك أيام منا، أدرك أيام من ثلاث، أو أيام من ثلاثة أيام. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن رواه الخمسة والدار كطني والطحوي والحاك والحبنا والبهقي. وقال الحاكم صحيح ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي وصحه النو وابن الملقن وابن حجر ولفظ النسائي الحج عرفه فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه قال محمد هذه لطيفة ما أروي للثوري حديثا أشرف منه كيف يعني هذا في السنن طيب الثوري له في الصحاح وغيرها فكيف يقول ما أروي له حديثا أشرف منه يعني عند الكوفيين عند الكوفيين فائدة هذه طيب قال في حديث عروب بن المضرس في لفظ النساء من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر وفي لفظ آخر للنساء من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفت ليلا او نهارا فقد تم حجه حديث عروة بن مدرس وكذا حديث عبد الرحمن بن يعمر يعمر دليل على مسائل أولها أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج فإن النبي قال الحج عرفة وقال وقد وقف معنا قبل بعرفة ليلا أو نهارا لا يصح الحج إلا به فالحج عرفة وقد حكي الاجماع في ذلك اجماعا أنه لا يصح حج من لم يقف بعرفة وهو صريح في قوله الحج عرفة ولذلك اكد أركان الحج هو عرفة ثانيا أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفه ولو لحظة طفيفة مطلقة سواء كان ليلا أو نهارا قد استدل الإمام أحمد انتبه بهذا الحديث على أن يوم عرفه كله من طلوع فجره إلى غروء إلى ماذا؟ إلى انقضاء ليله يعني لفجر فجر يوم مزدرفة انه كله وقت للوقوف الجائز وليس المستحب والمسنون انه كل وقت للوقوف الجائز من طلوع الفجر الى غروب الشمس واستدل بقوله في ليل او نهار فدل على شمول الحكم لجميع الليل فدل على شمول الحكم لجميع اجزاء الليل او النهار وذهب الجمهور من العلماء الى ان ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف هذا راي الجمهور فلو وقف قبل الزوال لم يصح وقوفه وهذا هو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله طيب كيف أجابوا على قولي أو نهارا قالوا هذا مخصوص بما بعد الزوال وأكدوا هذا بأنه بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين من بعده فإنهم لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد منهم أنه وقف قبل الزوال فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا للمطلق وجزم ابن عبد البر بأنما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف غير داخل في قوله نهارا وكبل حكى في الاتفاق وكأن ابن عبد البر لم يطلع على خلاف أحمد في هذه المسألة طيب ما ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف أن من حج خرج من عرفة وقد وقف بها قبل الزوال وخرج بها ولم يرجع فهو عند الجمهور لم يقف وحجه غير صحيح واضح لكن عند أحمد أن حجه صحيح ويصح حجه عليه الدم كما هو المذهب المشهور استدل بعض العلماء أو بعض التابعين بحديث هذين الحديثين على ان المبيت بمزدلفة ماذا بقول النبي من شهد الصلاه هذه وقد وقف معنا ها لا كيف انه ركن انه ركن وليس بواجب ولا سن انه ركن من شهد الصلاه هذه جيد ووقف معنا المزدلفة حتى ندفع جيد وكذلك ماذا قول النبي من صلى معنا صلاتنا هذه ثم أقام معنا وفي الحديث الآخر من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر فقد أدرك قالوا فقل استدل به بعض التابعين خير بهذه الحديثين على أن المبيت بمزدرفة ركل لا يتم الحج إلا به وهو منسوب لعلقمة والأسود والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري واختاره بعض الشافعية كابن بنت الشافعي وابن خزيمة رحمه الله تذكرت ب... بنت بنت الشافعي والصيرف من علماء الشافعية هم الذين يقولون أن السعي ذهابه شوط ورجوعه شوط مع أن الصيرف من عمة الماذا وابن بنت الشافعي من عمة الشافعية الكبار وما ذلك يدرون أن الذهاب ماذا والرجوع شوط يرون الذهاب والرجوع شوط فكانهم يرون الطوف كم 14 شوط ومع كبار علماء الشافعية الله واستدل هؤلاء التابعون ومن وافقهم من الأئمة الشافعية بقوله من شهد الصلاه فوقف معنا حتى ندفع بقوله تعالى فإذا, فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فسوى بين عرفات وماذا والمشعر الحرام والقول المشهور أن المبيت بمزدلفة واجب أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم إذا فات وعزاه النووي إلى الجمهور واستدلوا بحديث ماذا عبد الرحمن بن يعمر جيد ما وجه في حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال من جاء ليلة الجمع قبل طلوع الجمع ماذا فقد أدرك وقال هذا دليل على على الوجوب ولم يجعله كالحج عرفة جيد وكذلك قيل ان المبيت بمزدلفة قول الثاث أنه سنة وليس بواجب وهذا قول الحنفية وهي رواية عند أحمد ولعل الراجح أنه واجب يقول أحمد رحمه الله ليس أمر جمع جمع ما هو مزدلفة المزدلفة ثلاثة اسماء المزدلفة بالالعهديه أو بدونها مزدلفة أو المزدلفة والمشعر الحرام وقد جاء في القرآن كذلك وجمع وقد سمها النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أكثر من رواية وسمها أصحابه جمع يقول أحمد ليس أمر جمع عندنا كعرفات يعني في قوة ايجابه ولا أرى الناس جعلوها كذلك وقد ثبت أن عمر صح حج من لم يقف ماذا بجمع روي أن عمر رضي الله عنه تاه رجل يسأله في الليل في رواية ولم يقف بعرفه لقيه في المزدرفة فقال له ذهب وقف بعرفه ثم ائتناها جيد فصلى عمر الفجر لاحظوا فصلى عمر الفجر رضي الله عنه وهو يتحين الرجل يقول انظروا هل جاء الرجل أم لا حتى ينصرف عمر إلى ميناء فجاء الرجل ففرح به عمر ذهب وقف بعرفه وجاء قال استنبط من العلماء ماذا يستنبط منها العلماء ماذا ان المبيت بمزدلفه ماذا ليس ركنا ليس ماذا ليس ركنا جيد بل ذهب بعضهم الى انه سنه لان عمر لم صحح حجه لكن نقول لا يلزم من تصحيح حج عدم وجوبه طيب قل من يذكر هذا الدليل عن عمر رضي الله عنه طيب طيب اختلف العلماء مساله مهمه اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفه الى غروب الشمس الآن ذكرنا أن مذهب الحنابل المعتمد عندهم في صح الروايات الثلاث أن الوقوف بعرفه ماذا يبدأ من الفجر يصح الوقوف من الفجر إلى ماذا إلى فجر يومي النحر طيب ما, الوقوف ما حكم الوقوف من الزوال إلى الغروب يعني هل يجوز أن يخرج قبل غروب الشمس أو لا جيد اختلاف العلماء في حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ما حكمه المشهور من مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة أن الوقوف بعرفه إلى غروب الشمس واجب وأنه لا يجوز الخروج من عرفه قبل غروب الشمس فإذا انصرف قبل الغروب صح حجه ولكن عليه الدم وقيل إن الوقوف بعرفه إلى الغروب ركن وهو قول الإمام مالك قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار وافق مالكا على قوله ما وجه اجل مالك رحمه الله يقول هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن أن انه يكون الشمس يقول انه يكون الله ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك واختاره صاحب اضواء البيان رحمه الله الشنقيطي وانتصر له واستدل بقوله او نهارا فقد تم حجه فقال لا يلزمني يقف الى ماذا الى غروب الشمس النبي قال او نهارا ندخل فيها ما قبل ما قبل الزوال وقال فقد تم حجه فلو لم يكن حجه تاما ماذا لما قال ولو وجب عليه الدم مثلا والتعبير بالتمام أنه لا يجبر بدم ولا تعارض بيننا نقول لا تعارض بين القول والفعل ففعله صلى الله عليه وسلم هم يقولون محمول على الاستحباب واضح محمول على الاستحباب مسائل في الوقوف مهمة يذكرها الفقهاء في الوقوف بعرفة كيفما وقف وحصل بعرفة أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما أو مجتازا فإنه ماذا يجزئه كما قال الجمهور ولو قالوا ولو لو ولو وقف ولم يعلم أنها عرف صحة وقوفه لحديث ماذا بعرفة من ليل أو نهار قالوا هذا عام عام في ماذا الجميلة هذه وقف بعرفة عام. عام في المكان وعام في الزمان ما معنى قول عام في المكان عام يعني في المكان انه لو وقف من دون نيه صح وقوفه لا يصح او نقول مساله مهمه يصح وقوف سمشي يعني هم تجوزوا في مساله النيه أي ها مع انه ركن ها اي عموم الوقوف فقد وقفها هو ولذلك عط جماعة ذهب جماعة من الشفعي إلى وجوب النية هنا لكن بعضهم قال لا تجب وقول الجمهور لا تجب <تصفيق> عموم الوقوف أنه وقف حصل له الوقوف أي جيد لكن, جيد لكن هنا الوقوف, الوقوف ذات الوقوف ليس عندهم ماذا المقصود عند بعضهم وإنهم المقصود ماذا ما يكون في هذا الوقوف فقول النبي من وقف قالوا عموم شمولي يعمل كل حكم فيه ولذلك خرجوا منها النية والحق أنه في نظر في نظر وإذا كنترتب عليها مسائل كثيرة يترتب لو وقف وهو لا يعلمها أنها عرفه مر بها وهو لا يعلم أنها عرفه جيد ويترتب عليها المغمى عليه جيد وأكثر مسألة حتى وقوف السكران حتى وقوف المجنون جيد نقول يصح وقوف المغمى عليه عند عطاء ومالك وأصحاب الرأي وتوقف فيه أحمد رحمه الله من ورائه لم يفت وقال الشافعي وأبو ثور وإسحق لا يصح لأن الشافع أبو ثور يرون ماذا نية أن النية ماجبة واضح للوقوف لا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة فلو وقف غير طاهر وقفت الحياة صح وقوفه الجنوب صح وقوفه ولو وقف ماذا غير مستتر صح وقوفه ولا يشترط استقبال ولا نية قال ابن قدامة ولا نعلم في ذلك خلافا طبعا لا في خلاف لكن هو يذكر ليس هناك خلاف جيد في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في نحالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم الحديث كما ذكرنا في مسلم. هذا الحديث قاله النبي متى يوم العيد يوم النحر وهو دليل أثاثما السائل أن النحر يصح في جميع الحرم سواء في مكه أو في ميناء أو في مزدلفه لأنها ماذا محل ماذا محل للنحر وذلك قال في الرواية الأخرى كل في مكه مكة طريق ومنحر فهي ماذا يجوز فيها النحر لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ما المراد ببيت العتيق هل أن ما ينحر يهدى للبيت لا إنما يعني المراد الحرم وهذا من أدلته أحسنت أن مكة كلها حرم قول الله ثم محلها إلى البيت العتيق استدل به من قال أن مكة كلها حرم ما وجه الدلالة قالوا أن الهدي يجب أن يكون أين هدي الحاج من القارني والمفرد لو مثلا المتمثل لو كان معهم هدي أنه ماذا حرم أنه يذبحه أين في مكة في الحرم فقالوا الله عبر عنها قال ثم محلها إلى البيت ماذا العتيق فسمى مكة البيت العتيق نعم الثاني الحديث دليل على أن عرفت كلها موقف وقد جاء في بعض الحديث ورفع عن بطن عورنا قلنا عورنا واد بين نمرة وعرفت ولا يجوز الوقوف به ومن وقف به لم يصح ماذا وقوفه ودليل على أن جمع كلها موقف المزدرفة كلها كلها موقف نعم ثم ذكر حديث ابن ماجه وأحمد قال وليبن ماجه وأحمد نحوه وفيه وكل فجاج مكة الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع الطريق الواسع كل فجاج مكة طريق يعني ما فائده الحديث من أي الطرق سلكها الحاج ماذا صح ذهابه من المشاعر وتنقله بينها. وكل فجاج مكة طريق ومنحر وهو دي كما ذكرنا على أنه ماذا؟ ينحر في أي مكان من الحرام والحديث عند بداول هو حديث حسن والمراد أن مكة طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة لها من كل طريق أوسع وهذا متفق عليه والأفضل من حيث دخل النبي ومن حيث خرج صلى الله عليه وسلم ومن حيث أتى وعن أسامة من زيد نعم قال رحمه الله وعن أسامة بن زيد قال كنت ردف, كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه أحمد والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير قالوا عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفه حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج ان كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر صدق رواه البخاري والنسائي قال وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفه فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر رواه الشافعي ما نبيه امر كم رقمه عندكم الف تسعمية واربعة وتسعين وتسعين لا اذا حديث سامو زيد كم ستة وتسعين هنا يكون انتصفنا في الكتاب ها طيب سأله وياكم تمام الكتاب طيب لانه الظاهر الحديث الطبع اللي عندكم ثلاث الاف وتسعين ستعشرين أجل أنتصفنا من أول أجل عندي بنسختي أنا نحن عندنا الشيخ في نسختنا في الف تسعمائة وثلاثة وستين انتهى النصف الأول إن شاء الله انتهينا يعني، عندي في النسخة الآن ينتصف طيب قال وعن أسامة بن زيد قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركبت ماذا ركب خلفه صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدى يديه وهو يده والأخرى. الحديث رواه النسائي وهو من افراده واذا قلنا من افراده يعني انهم فرد به عن الكتب ماذا سته وانفرده به حتى عن احمد والنسائي الفائده انفرد بكثير جمله من الاحاديث جملة من احاديث لم يرويها باقي اصحاب الكتب السته حتى ولم يرويها احمد وهذا الأفرد من افراده سنده صحيح سنده صحيح وفي دليل على مسائل أولا جواز الركوب في الوقوف بعرفة ولا يلزم النزول فلو ركب على دابته أو على بعيره أو على سيارته أو في باصي ماذا؟ صح ركوبه ثانيا استحباب رفع اليدين عند الدعاء بعرفة وهو من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء في الحج من المواطن الستة التي ذكرها الفقهاء وفيه أنه لا بأس بتناول شيء بإحدى يديه إذا اضطر إلى ذلك. كان يأخذ الشيء ويرفع يرفع الشيء وتبقى الأخرى مرفوعة. فالحين الإنسان يدعو في صلاته أو وتره أو في مع في الدعاء مثلا فإنه لو احتاج أن يستحقدي مع إحدى ماذا؟ تبقى الأخرى مرفوعة. هذا هو المسنون وهو الذي جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دالة على مشروعية الاستكثار من الدعاء في ذلك اليوم الفضيل من عنايته صلى الله عليه وسلم من الدعاء في ذلك اليوم الفضيل لم ينزل حتى يده الأخرى بل بقى أبقى يده ماذا؟ مرفوعة يدعو صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر حديث عمر بن شعيب عن نبيه عن جديه قال كان أكثر دعاء النبي يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يدي الخير وهو على كل شيء قدير رواه أحمد والتلمذي وهذا اللفظ فيه ضعف هذا اللفظ فيه ضعف ثم ذكر اللفظ الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه ورواه مالك في الموطع وعبد الرزاق والبيهقي مرسلا وروي موصولا من طرق عن ابي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمر وعلي وخرجه ابن عدي والبيهقي قال الباني رحمه الله وجملة القول أن هذا الحديث ثابت بمجموع الشواهد بمجموع ماذا الشواهد النوذة لكن يظهر أن الذي أكثر ثبوتا هو اللفظ الأخرى لفظة خير الدعاء دعاء يوم عرفه جيد وخير ما قلت ليس كان أكثر دعاء النبي واضح اللفظ الثانية هي التي هي ماذا الصح نعم وفيه دليل على ماذا استحباب ماذا هذا الدعاء وان خير الدعاء على الاطلاق هو دعاء يوم عرفه خير الدعاء هو دعاء يوم عرفه هل يشمل الواقف بعرفه وغيره ام يقتصر على الواقف بعرفه يظهر أنه يشمل ماذا من كان بعرفه ومن لم يكن حاجا واضح لانه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه ويوم عرفه يكون الحاج ولغير الحاج ولذلك ينبغي لغير الحاج يشتغل بالدعاء في يوم عرفه طيلة يوم عرفه هو محل ماذا من ماذا المواطن التي يستجاب يرجى فيها إجابة ماذا الدعاء وكذلك عظم هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الدعاء والذكر من أعظم ماذا من أعظم الأذكار والأذكار والأذكار التي تقال نعم قد يكون الدعاء أحياناً ثناء وإذا قد يطلق الدعاء بمعنى الثناء جيد وأعظم الدعاء هو الثناء على الله عز وجل أعظم الدعاء والثناء على الله عز وجل بل إن أكثر دعوات الأنبياء ماذا هي ثناء سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين جيد وهكذا جيد الله عز وجل يقول الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الآيات كلها تأتي فيها ماذا ذكر الثناء وذكر ماذا الدعاء وأعظم المقامات في الدعاء يا إخوة ما دمنا تعرضنا لهذا أن يجمع في مقام الدعاء بين ثلاث مقامات مقام الثناء على الله عز وجل والحمد له وتعظيمه وإجلاله وتوقيره سبحانه وتعالى ومقام الاستغفار والاعتراف بالذنب والخطيئة ومقام الدعاء والمسألة ولذا قال الله عز وجل عن أنبيائه كعادة ماذا قال قال ربنا ان ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون قال ربنا هذا الحمد اعتراف بالربوبية لله عز وجل ماذا إنا ظلمنا أنفسنا ماذا الاستغفار وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله عز وجل عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ماذا أرحم الراحمين قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظننا أننا نقدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سأل الله ماذا نجت. فنجا وذلك أعظم المقامات كما يقول ابن القيم يجمع بينها وإذا لزم العبد سبحان الله مقام هذا في مقام الحمد والثناء على الله عز وجل ثم مقام الاستغفار ثم مقام المسألة مع ذل وافتقار ومسألة واستكانة وخضوع ولجوء والتجاء إلى الله عز وجل حصل له القبول بإذن الله تبارك وتعالى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر هذا الحديث رواه البخاري بألفاظ كثيرة وهو حديث جليل الحقيقة في فوائد كثيرة ذكره البخاري في باب التهجير بالرواح يوم عرفه قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج انظر مكانة العلماء فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فصاح عند السرداق الحجاج ندا فخرج عليه وعليه ملحفه المعصفر وهو ماذا الحج يعني مزعفره فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنه يعني الى ماذا الى عرفه قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج يعني اغتسل قيل الدليل على استحباب الاستخدسال يوم عرفه. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة ابن عمر يقول إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل عجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما كان يقول فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة يقول همن؟ سالم فأقصر الخطبه وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق في رواية أخرى قال أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سال عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال السالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة يعني صليها باكراً. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته هذا دليل على أن الصحابة إذا سنة يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر كعادته أبدع فأخرج فوائد كثيرة من هذا الحديث تجاوزت 13 فائدة جيد طبعا بعد ما ذكر بعض الفوائد الحديثين يقول قال ابن بطال في هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني فانتظره وأهل العلم يستحبون الوقوف ماذا الغسل للوقوف بعرفة تذكرون معنا عند أن الحنابل يقولون والأغسال مستحبة في, في ماذا ستة عشر غسلا وذكروا منها غسل يوم عرف قتبت عن عليه مرة معنا فيه حجه لمن أجاز المعصفر المزعفر للمحرم جيد وتعقب ذلك جيد قيل إنه لم ينهاه ابن عمر لأنه لا ينفع فيه النهي لقوته وقيل لعلم ابن عمر أن الناس لن يقتدوا بالحجاج لأنهم يعرفون الحجاج وفيه جواز تأمير الأدون على الأفضل فإن الأفضل ابن عمر ومع ذلك كان الأمير من؟ الحجاج وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء يعني والأمراء وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقصة عليهم في ذلك وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره وفيه ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه وفيه الفهم بالإشارة والنظر قال فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك قال صدق وفيه طلب العلو في العلم لأن الحجاج تشوف لا نسبة ممن؟ ما هو من سالب؟ من ابن عمر جيد وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحه الكبيرة يؤخذ ذلك من مضي بن عمر إلى الحجاج وتعليمه وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به وفي صحة الصلاة خلف الفاسق وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفه حين تزول الشمس وهو الشاهد من الحديث من الباب وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفه حين تزور الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة ولا يضر التأخير بقدر ما يشتغل به من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوها رحم الله من حجر فتح فقد أجاد وجمع وأفاد إذا ما مقصود الإمام من حديث استحباب الرواح يوم عرف ماذا ماذا مهجرا كما كما في الحديث والثاني قصر الخطبة إن كنت تريد السنة ماذا؟ فأقصر خطبة أن السنة في عرفه أن تقصر الخطبة جيد. والسنة أن يعجل بالصلاة نعم. ثم ذكر الحديث عن جابر قال راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفه فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلاد ثم أخذ النبي وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر رواه الشافعي ورواه البيهقي من طريق الشافعي وهو حديث حديث اسناده ضعيف جدا حديث اسناده ضعيف جدا سبحان البيهقي لا تكاد تفوت سن من السنة في كتابي سنة الكبرى سنة البيهقي جيد والبيهقي كما يقول علماء كل من بعد يعني أو كل من جاء بعد الشافعي فالشافعي عليه يقول إلا البيهقي فلو فضل الشافعي لأنه هو الذي أبرز مذهب الشاهر لكن هو الذي اعتنى بإبراز مذهب الشاهر وكتابه عظيم كتاب السنة قد لما يفوت شيء من السنة السبب تأخره وعنايته رحمه الله بتتبع حديث النبي وسنني وآثار الصحابة والسنة على الصحابه في ذلك قد تقدم معنا في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم أذن بلال وليس في ذكر أن النبي سلم أخذ خطب الأولى ثم صلى ثم خطب الثاني ليس في ذاك فالحديث اسناده ضعيف نعم نعم وحين الإمام يريد بعض الحديث لبيان ضعفها لبيان خاصة ضعيف جدا نجزم أن الإمام إنما أورده لبيان ضعفه الباب الأخير نعم قال هل في عرف سؤال يعني يعرف حكام الوقوف طيب قال رحمه الله باب الدفع إلى مزدرفة ثم منها إلى منا وما يتعلق بذلك قال رحمه الله عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق ف... لكن لاحظوا شيء حقيقة فقه لاحظوا عدم منازعة من عمر للحجاج. ليس من الحكم منازعة الأمراء والحكام والولاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامش صحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع. والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا متى؟ إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان لماذا؟ لأنه باجتماعي كما ذكرت قبل قليل باجتماعي الكلمة جيد أمر عظيم فيه عز للإسلام حتى لو صدر من الحاكم أو الأمير أو الوالي المعصية أو المخالفة جيد فإن الحجاج ماذا قتل التابعين والحجاج ضرب ضرب الكعبة بن من منجنيق فهد جزء من الكعبة ومع ذلك حج معه من حج معه ابن عمر وبيّن له السنة قال السنة الرواح الى عرفه مبكرا بين له واضح ولذلك يعني انظر فقه الصحابة في التعامل مع ماذا مع ائمه الجور هذا صورة من صور ماذا التعامل مع إمة الجور الحجاج تكلم فيه الناس كلاما كثيرا تعرفون جيد ومع ذلك ماذا هذا تعامل ابن عمر معه واستدل به الفقهاء على جواز ماذا الصلاة خلف الفاسق نعم, نعم. قال رحمه الله أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص متفق عليه قال وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف, وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منا وقال عليكم بحص, بحص الخذ الذي ترمى به الجمرة رواه أحمد ومسلم قالوا وفي حديث وفي حديث جابر أن النبي رضي الله عنه أن الرواية الثالثة في حديث جابر يعني والمقطع نقول الثالثة والرابعة الآن جاءت في حديث جابر فكان الإمام قطع الحديث نعم. قال وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم الطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودع الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك, طر... ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصل خذ ثم آ... منها حصل خذ رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر لا لا ودي يكبر مع, مع قولك قال يكبر مع كل حصات منها حصل خذ رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطرع الشمس ويقولون أشرق ثبير قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس رواه الجماعة إلا مسلم لكن في رواية أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير وعن هذه الاستطاقات يكبروا مع كل حصاتهم منها مثل خ... مثله سقطت عندكم مثله إيه ساق ما عند ما هي مثله ما في عندنا المسلم هنا مثل مثلي حصل خدف مثلي يكون بالكسرنا يكبروا مع كل حصاتهم منها فاصلة مثله أو مثلي حصل يصح مثله يصح مثلي مثلي حصل خذف نعم. كذا تتضح. كذا تتضح. قد تكون نسخة لعند الإمام في مسلم قد تكون ما فيها هذه اللفظة نعم. اكمل من الشيخ؟ لا لا يكمل كم؟ قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة. فسأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها متفق عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممن قدم أنا ممن النبي ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله رواه الجماعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدرفة بليل رواه أحمد قال وعن جابن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصل خذ رواه الخمسة وصححه نعم باب الدفع إلى المزلفه ثم منها إلى من وما يتعلق بذلك عقد المؤلف هذا الباب ليبين صفة الدفع إلى المزدرفة ومنها إلى منا وما فيه من أحكام الجمع بين الإشائين في المزدلفة ومن يرخص له بعدم ماذا بعدم المبيت والإشارة إلى وادي محسر عدم الوقوف في تكلمنا قبل قليل على أن الوقوف بمزدلفة أو المبيت بها ماذا يسمى صحيح وقوفي صحيح مبيت جيد بالمزدلفة أو جمعنا أو المشأة انه ماذا الصحيح أنه واجب يجبر تركه بدم قال عن أنس بن زيد عن بن زيد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاد من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص متفق عليه. خرج البخاري في باب السير إذا دفع من عرفه. قال أبو عبد الله عن البخاري فجوة متسع قال هشام الراوي والنص فوق العنق النص فوق العنق جيد. في رواية سؤل اسامه وأنا جالس. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ كيف دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر عناية الصحابة حتى كيف يدفع النبي ويمشي ويسلك الطريق يسالون عنه جيد العنق بفتح العين وماذا والنون وهو السير بين الإبطاء والإسراء وقيل السير سهل في سرعة سير سهل في سرعة وقيل الخطو الفسيح الخطو الطويل الفسيح والنص أي ماذا أسرع وهو تحريك الدابة نص أي أسرع وهو تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها وأصل النص غاية الشيء غاية الشيء أو يقال غاية كذلك العدو أو المشي طيب حديث أسامة دليل اولا يشرع للإمام أن يدفع يشرع أو يشرع الحجاج أن يدفعوا إذا دفع الإمام او الوالي امير الحج إذا دفع من ماذا من عرفته أن يدفع الناس معه إلى المزدلفة ولا ينبغي للناس أن يدفعوا من عرفه حتى يدفعوا قد كره السلف الدفع قبل الدفع ماذا دفع الإمام ولذاك حتى من الآن ما يزال أول من يخرجهم ماذا أمراء الحج واول من يدفع هو ماذا أمير المنطقة الذي كلفه الامام ماذا ينوب عنه في الحج فهو الذي مفترض من السن الا يدفع قبل دفعه من السن لا يدفع قبل دفعه دل حديث اسامه والفضل على أن المستحب أن يسير نحو مزدرفه بسكينة ووقار قال ابن عبد البر في حديث اسامه في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدرفة لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشائب المزدرفة فجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند مزاحمة ومن الإسراء عند عدم الزحام وفيه يقول حس السلف على ماذا عن السؤال عن كيفية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث دليل على ماذا على استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة ماذا أسرع نص جيد وإلا فمشيه ماذا كان يمشي العنق العنق قلنا الاسراع ماذا المشي ماذا السير بين الإبطاء والاسراع أو هي ماذا سير سهل في ماذا في سرعة صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام معرفته صلى الله عليه وسلم ماذا بشأن الناس جيد والحكمة من هذا الاسراع ليبادر إلى المناسك واضح والماذا وليتسع الوقت له في المزدريفة نعم وسكونه صلى الله عليه وسلم ليمكن الناس ماذا ويرفق بهم في حال في حال الزحام هل يقاس عليه الواقع قد يقاس عليه الواقع جيد فإذا وجد فجوة ماذا جيد إذا وجد فجوة ممكن يدعس هذا أقرب إلى الدليل. الدليل جيد طيب الحديث اسامه رضي الله عنه عن الفضل من عباس قال هذا حديث الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال في عشية عرفه وغتاة جمع للناس حين دفع دفعوا عليكم السكينة ولاحظوا هو يقول عليكم السكينة وهو قدوتهم وهو كاف ناقته كاف ماذا يمنعها من الإسراء قد ماذا شد ماذا خطامها حتى دخل محسرا وهو من منى واد ما بين ماذا ما بين مزدلفة واختلف العلماء هل هو من منا أو ليس من ميناء على خلاف الصحيح أكثر أنه ليس من منا وقيل سمي بمحسر لأنه ماذا انحسر في الفيل فيه وحبس وقيل لأنه يحسر سالكه أي عيبه لا يستطيع ماذا المشي فيه قال وقال عليكم بحصر خذف حصر خذف قريبا ماذا من الباقي لا أو دون الحمص فوق جيد قال الذي ترمى به الجمرة سيعت الإشارة إلى أحكام الرمي رواه أحمد والمسلم وفي رشاد إلى الأدب والسنة في سير تلك الليلة ويلحق به سائر مواضع الزحام يستحب في الطريق بين عرفة ومزدرفة أن يكثر من التلبية ومن ذكر الله تعالى لظاهر قول الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فذكر الله عند المشار الحرام جيد ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تبارك وتعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعير، فكون متجه إلى شعير شعيرة من الشعير يستحب له الذكر والدعاء. قالوا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت فصلى بها المغرب والإشاد. جابر سماها ماذا؟ المزدلفة. غيره سماها جم. ثم اضطجع حين طلع الفجر. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بينهما شيئا لم يصلي نافلة ثم اتجع حتى طلع الفجر نام صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني في أول الوقت بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام الذي فيها المسجد الآن فاستقبل القبلة فدع الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا واقفا الدليل أنه يقف في الدعاء فدفع قبل أن تطلع الشمس الدفع يكون قبل طلوع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى لاحظوا جابر لم يقل أنه بطن محسر من مينة كما قاله من؟ الفضل واضح؟ فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى كأن من لها ثلاث طرق الطريق الوسطى وهي الآن ما بين ماذا؟ اللي تعد الطريق ماذا؟ ها؟ لا لا لا الطريق. الطريق الوسطى هي الان طريق 4 و جيد اللي هي طريق المشاة اللي فيها المشاة هي الطريق الوسطى جيد وتكون من ثلاثة وأربعة واللي فيه المشاة جيد كان لها ثلاث طرق الطريق الوسطى الذي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وطريق شرقية وطريق ماذا غربية ويظهر ان هذه الطرق كانت موجودة من من قديم جيد الشرقية من جهة الجبل الذي من جهة ماذا من جهة من جهة الشرائع من جهة الشرائع والمجازر والطريق الغربيه التي من جهة ماذا العزيه وكذا طيب قال رحمه الله فثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة كانت الجمره الكبرى عندها شجرة كبيرة يعرفها الناس فرماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصات منها مثل حصر خذ رما من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنح رواه مسلم في حديث جابر مسائل اولا أولها أن السنة للدافع من مزدلف أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلف وهذا إجماع هذا إجماع أنه سن للدافع مزدلف أن ماذا أن يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع بينه هذا إجماع ويصليهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة وذلك يسن أن يكون ذلك قبل أن يحط رحله أو يصنع طعامه سواء وصل إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء. واضح طبعا طيب ثانيا لو جمع بينهما في ارض عرفات تاخر مثلا ما خرجت السيارات فجمع بينها في ارض عرفات جاز او في الطريق جاز ولو صلى كل واحده ماذا في وقتها جاز الا عند من الا عند ابي ومالك فانهم يرون وجوب الصلاه ماذا صلاه المغرب والعشاء يرون وجوبها في أن يصليها بالمزدرفه وجوبا واضح بل ذهب مالك في رواية عن بل ذهب بعض أصحاب مالك وهي قول الحنفية أنه يجب أتذكرت أنه يجب أن يصلي الفجر في المزدرفة وجوبا واضح أنه يجب أن يصلي الفجر في المزدرفة وجوبا الفجر وليس المغرب الشيط. طيب ثالثها أتذكرتها لا يشرع التنفل بين الصلاتين المجموعتين فإنه نفسه لم يسبح بينهم وهذا في جميع الصلوات المجموعه لا يسبح بينهما وإن كان الجمع تأخيرا وكذا رتبة وكذا راتبة العشاء فإنه لا يصلي. طيب تبقى مسألة أحيانا نلجأ للجمع من دون السفر كالمغرب والعشاء والظهر عسل لمثلا مطرنا او مرضنا او غبار او غيره جيد فهل يصلي السنة نعم يصليها لأنه ليس ليس السفر يصليها قل يصلي بينهما وقل يصليها بعدها يصليها بعدها من يصلي الظهر بعدها وكان وقت وقت ماذا عند بعضهم وقت نهي نعم طيب المسألة التليها يجوز لأهل مكة وأهل المزدرفة من كان فيها ومن الجمع لأن الصحيح أن الجمع لأجل النسك وقيل الجمع للسفر فعندما يقولنا للسفر لا يجوز الجمع لأهل مكة لكن الصحيح جوازه خامسها أنه لا يشرع وإحياء ليلة المزدرفة بصلاة ولا دعاء بل المسنون أن يضجع وينام واستثنى العلماء الوتر بل ذهب بعض الفقهاء إلى لا يوتر تلك الليلة قال لأنه لم يذكر جابر وتر النبي قيل هذا من المعلوم الذي لا يحتاج إلى ذكري فإنه سلم يدع الوتر ولا سنة الفجر في حضر ولا سفر سادسها استحباب صلاة الفجر بالمزدلفة قلت لكم أن من علم من أوجبها والسنة أن يعجلها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام قد دلت عليه حاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله بعض الأحاديث كما في حديث المسعود أنه قد تقدم معنا بعضه أنه صلى الفجر المسعود صلى الفجر في حجه من الحجات وقائل يقول يعني دخل لم يطلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر ثم قال المسعود هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم في اول ماذا في اول وقت بل ورد في روايه عن المسعود ان النبي لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاه لغير ميقاتها الا ليله المزدفة ليس يعني ليس ميقاتها يعني المعتاد ميقاتها المحدد في السنة اول ما يؤذن فجر يصلي الركعتين السنة ثم يصلي الفجر مباشرة سابعها استحباب استقبال القبلة بعد انصرافه من صلاة الفجر وذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتحميد والتكبير والدعاء مستقبلا كما ذكرنا القبلة ثامنها فيه بيان كيفيه الانصراف من المزدلفة إلى إلى منا وأن يدفع قبل طلوع الشمس وان يستحب, أنه يستحب إذا أتى بطن محسر أن يحرك دابته قليلا بطن محسر الآن نشرح لكم هو في الطريق الثالث المحطة القطار الجديدة اللي اللي بجانب قبل ميناء وفي آخر مزدلفة واضح عطت القطار اللي قريبة من ميناء ها وفي أول مزدلفة إيه رقم ثلاثة هذا عند هذا عند هذا بطن المحصر هذا بطن المحصر بالجانب يعني هناك قوة لأظن الدفاع وكذا هناك موقع لها جيد مكان يعني ليس بالكبير طيب تاسعا أو عاشنا استحباب وسلوك الطريق الوسطى لمن يقصد الجمرات جيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرمي جمرة العقبة ماذا من جهة ماذا من جهة يسن الحاج إذا وصل منه أن يبدأ اولا ما يبدأ برمي الجمرة الكبرى يرميها من بطن الوادي وجاعلا منها ماذا يسن أن يجعل منها عن يمينه ومكة عن يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرميها كما سيأتينا بباب الرمي أن يرميها بمثل حصى الخدف وقلنا هو أكبر من الحمص قليلا ودون الباقي لا اللاجئ ثم ذكر حديث عمر قال كان أهل الجاهلية طبعا استحباب التكبير مع الرمي سيأتي إن شاء الله جيد قال كان عمر قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع يعني لا يخرجون من مزدلفه حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير ثبير ماذا؟ جبل معروف بالمزدلفة فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع ماذا؟ قبل الشمس فأفاض دفع قبل طلوع الشمس رواه الجماعة إلا مسلما لكن في رواية أحمد بن ماجه أشرق ثبير كيما نغير وفيه دليل على مشروعية مخالفة ماذا المشرقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم صلى الله عليه وسلم لكن رده المؤلف لأجل ماذا بيان أن النبي أفاض من المزدرفة قبل طلوع الشمس ولذلك ينبغي للإنسان إذا حج أن يحرص أن يخرج قبل ماذا قبل طلوع الشمس وأنا عايشة قالت مسألة أخيرة أنا رضي الله عنها قالت كانت سوجة سوجة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها بليل يعني قبل قبل الفجر متفق عليه باب من قدم ضعفة أهله بليل في لفظ البخاري كانت ثقيلة ثبطة فأذن لها وفي لفظ يفسر معنى ثبطة وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا ثم دفعنا تقول عائشة ثم دفعنا بدفع فلا أن أكون تقول عائشة استعذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استعذنت سودته أحب إلي من مفروح به هذا قول عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالتقدم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله رواه الجماعة وفي لفظ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الثقالي أو قال في الضعفة من جمع بليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفه الناس من المزدلفة بليل طيب ماذا أورد حديث عمر هنا رواه أحمد قال ضعفة الناس عم واضح لكن الحديث السابق ضعف دون تقييدها او دون ذكر ماذا الناس وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصر خذف رواه الخمسة وصححه الترمذي ذكر الحديث جابر لأجل ماذا استحباب الإسراع بالسير ماذا أوضع. ماذا الإسراع السير بالإبل إسراع السير بالإبل فكأن صفة المسير في وادي محسر أنه يسرع فيها دل حديث عائشة جيد وابن عباس وابن عمر على, على جواز الإفاضة من مزدرفة بليل لضعفة ماذا للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ الكبار الثقال مثلا ونحوهم ولم يقال ماذا بليل الليل قبل الفجر مراده كما يفسرها الرواة قبل الفجر جيد وقيده بعض علماء بغياب القمر ويدل عليه ما سيأتينا في الباب القادم لو ترأيتم الحديث السادس عن عبد الله مولى اسماء ان انس انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟, القمر قلت نعم قالت فرتحلوا فرتحلنا ومضينا حتى رمت الجمره ثم رجعت فصلت الصبح ماذا في منزلها فقال الحديث سياتينا هو دي على ماذا يلي ما ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقيد بغياب القمر لكن الجماهير قيدوا بأي شيء بمنتصف الليل جيد قد يكون منتصف الليل في, في الصيف قد يكون في الصيف ماذا قريب من غياب القمر جيد لكنه الشتاء لا يكون كذلك جيد ولذلك ذهب بعض علماء إلى أنه يجوز أن ينفر الصبيان والنساء والضعفة ومن في حكم أن ينفروا إذا غاب ماذا بعد منتصف الليل اذا غاب القمر ومنهم من قيدها بغياب القمر مطلقا منهم من راى غياب القمر لكن الجماهير على أنه بعد ماذا بعد منتصف الليل جيد سواء كان الوقت صيفا ام شتاء كان جيد لقول أسماء اذا غاب القمر قلت نعم. قال نعم قلت فارتحلوا جيد يقال كذلك ان يدخل في هذا الحكم من يقوم بهؤلاء فيخدم من يخدم النساء او يقوم على رعايتهم ومحرميتهم مثلا جيد ولو كان ماذا قويا فإن ابن عباس كان ماذا قويا ومع ذلك ماذا كان ممن قدم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة ماذا ليلة في ضعفة أهله جيد وكذلك طبعا نص الفقهاء على هذا أنه يلحق بهم من كان في حكمهم جيد واختار الشيخ السلام تيمية ذلك وقال, وقال من قدامه ولا نعلم في دفع الضعفة من مزدرفة بليل مخالف يقاس عليه الآن حملات التي تنفر ماذا بعد منتصر الليل وفيهم الأقوياء فلو ترك الحملة ماذا قد يلحق ضرر فنقول هذا يلحق بحكم ماذا الضعف يلحق بحكم الضعف وإن كان الأولى أن, ماذا؟ أن ينتظر كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الحجة ماذا ليس معه نسوة أو ليس معه أحد من الصغار فالأولى أن ينتظر إلى بعد طلوع الفجر حتى يسفر جدا نقف هنا طبعا الحديث ابن عمر الذي رواه أحمد ضعيف أن النبي أذن لضعفة الناس من المزدرفة بهذا اللفض ضعيف نعم لكن يغني عنه حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع أن يألمني وإياكم العمل الصالح وأن يتقبل منا صالح العمل. وصلى الله وسلم بارك رسول الله سวال الله جزائلاً أنساء الشيخ يقول في السنوات الماضية استجدت مسائل في هل فلو توضح لنا؟ بارك الله فيكم قال العلماء فيها توسعه المسعى وحكم السعي في القبو والأدوار العلوية والسعي على العربات على السؤال غايب اللي طيب الله الرحمن الرحيم طبعا مساله توسعه المسعى طويلة الخلاف فيها جيد لكن تأملوا معي الله عز وجل قال فميت انا ما اجيب لكم بمساله الله عز وجل يقول ماذا إن الصفاء والمرأة من شعار الله من حج البيت واعتبر فلا جناح عليك أن يطوف بهما جيد قال بهما ولم يقل يطوف بينهما جميل الثاني لم يرد لم يرد في السنن والآثار حديث صحيح في ماذا في تقييد المسعى بماذا بقدر واضح لم يرد بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقفتها هنا ومزيفت كلها موقف جيد وفجاج مكة منحر طيب فهنا لم يأتي تعيين توقيت جيد مقات مكاني لم يأتي بتعيين حدود المسعى في لفظ صحيح وإنما هو ما تناقله الناس وقد في الزمان القديم قد ذرع العلماء المسعى جيد وقدروه بعرضه بالذات نحن نتكلم عن عرضه وقدروه بقدر لكن حين تتامل الآية فلا جناح عليه ان يتطوف بهما التطوف بالشيء أنا أقدر أبلّكُه معنا. هل يكون يعني خلنا نمثل مثال؟ لو افترضنا أن هذا هو ال الصفاء وهذا هو المرواء. جيد. أنا ببعد المسّ. مسعى. الآية ليس فيها تقييد جيد لا جناح عليه أن يطوف بهما ولم يقل لو قال بينهما لكان في شيء من الحصر جيد وليس صحيح جواز ماذا والله أعلم جواز توسعة المسعى وهو قول هيئة كبار العلماء في أكثرهم يعني. طيب حكم السعي في القبو من في عنده شك يطوف في الذهاب طبعا الرجوع كله ما في خلاف من المروة إلى الصفاء لا تشيلهم فأنت في المسعى طيب القديم حتى لكن في الذهاب من شك يكون في أول في طرف ماذا في طرف المسعى من جهة الراجع فيكون في القديم جيد طيب حكم السعي في القبو والأدوار العلوية الصحيح جوازه جيد الصحيح جوازه خلافا للمالكية فإنهم منعوا السعي في ماذا في القبو منعوا منك الصحيح جوازه السعي على الرباط الكربائي لغير المحتاج هذا مبني على ما ذكرناه جيد من حكم السعي راكب بين الرسول ماذا سعى راكبا صلى الله عليه وسلم هل لضروره لا لم تكن لضروره لماذا يعلم الناس ويسالوه جيد فالسعي جوازه حتى لغير المحتاج وان كان خلاف خلاف السنه خلاف السن هل الموالات في اشواط الطواف والسعي شرط العلماء ذكروا في اشواط الطواف نعم انها ماذا من واجبات الطواف ان يوالي بين الاشواط اما في السعيفه متفقون على أنها ليست بالشرط أنها ليست بالشرط اللهم صل وسلم الله ان شاء الله ان شاء الله أربعة ولا خميس, فيها يقتلح يقول خميس. في يقول الخميس ما أدري. ها؟ نبقى على أصل طيب نبقى على ال